فأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِنْ رُصَادٍ لِلْطَاغِينَ مَأْبَ لَا مِثْلٍ فِيهَا أَحْصَابَ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما موساقا جزاء مفاقا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 لا يسمعون فيها لَوْمًا وَلَكِذَابًا جَزَاءً أَمِرَ رَبُّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُنَّ مِنْهُ قِطَابًا يَبْعَيْقُونَ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّفُنَّ إلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَمَابَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ أَتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ مَأْمَةً إِنَّا أَنْزَلْنَاكُمْ عَلَى بَالِ قَرِيبٍ يوم ينظر المرء ما قدمت يداهما يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات ورقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسامقات سبحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلبي يوم يذم واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لمردود نفس الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا انكرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس ضوى إذهب إلى فرعون إنه ضوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتقى فأراه الآية الكبرى فكذب معصى ثم أدبر يسعى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 رفع سمكها فسمعها وأوضش ليلها وأخرج اللحها والأرض بعد ذلك نحها أخرج منها ما أهمل رها والجبال أوساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت ضمّت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فبرزت الجحيم لمن يرى فأما من ضرى وآتر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأمى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَمَاءِ فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوسَى فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ منذر مِنْ ذُو مِنْ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 فَبَنَىٰ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ وَتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْبَرَ مِن أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثم السبيل يسر ثم أماتهم فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أَنصَببْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَمِنْ ثَمَرَاتٍ كَثِيرَةٍ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فِي نَجَاءَةِ الصَّخَّة يَلْمَي كَرُّ الْمَرْءِ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كمرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عقضلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زمجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نفرت وإذا السماء كفضت وإذا البحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجمال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكي مطاع ثم أمين وما صاحبكم من جنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هم على الغيب بالظنين وما هم بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء من ذلك kul en en yeşâ'allâhu بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء انفضرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخصرت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 كتبي يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الخداور في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بالغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين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 وَإِلَّا الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْأَلُونَ وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَمْزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ لَا يَظْنُ أُلَاءَكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الخجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوب زيل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيب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 يسقون من رحيق مختوب ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يلحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يلحقون على الأرائك ينظرون هل ثم بل ما كانوا يفعلون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 بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير من دون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات المرود واليوم الموعود مشاهد مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات المقود إذ هم عليها قعود فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 إن بغش ربك لشديد إنه هو يبدئ ما يعيد وهو الغفور المدود ذو العرش المجيد سعال لما يريد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 والسماء الطالق بما أدراك ما الطالق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ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 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هم بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أبهلهم ربيدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسمه والذي قدر فهدا والذي أخرج المرضع فجعله ثأ أن أحمى سنؤرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسْرُكَ لِلْمُسْرَافَ ذَكِرٍ فَإِنَّ فَعَتِ الْذِّكْرَةِ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْفَى <تصفيق> الَّذِي يَصْلَحُ النَّارَ الْكُبْرَةَ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا مَا لَا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 والشفع والمتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إظم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البداد وثمود الذين جاموا الصخر بالباد وفرعون ذي الذين ضلوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سمط عذاب إن ربك لدي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دك دك وجا ربك والملك صفّا صفّا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتكه الإنسان وأن له الكرة يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق مثاقه أحد يا أيتها النفس المضمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضي فادخلي في عبادي فادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> لا أقسم بهذا البلد فأنت حل بهذا البلد وبالد وما ملد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب لم يره أحد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 فَمَكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَمَاصُو بِالصَّبْرِ وَتَمَاصُو بِالْمَرْحَمَةِ أُلَّا إِكَاءُ صَحَابِ الْمِيمَنَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُصْدَهَ بِسْمِ اللَّهِ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 فألهمها فجورها وتقماها قد أفلح من زكاها وقد خرب من دساها كذبت لموت بضغماها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاط عقباها بسم الله الرحمن الرحيم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 فأنذرتكم نارا تلطى لا يصلها إلا الأشقاء الذي كذب وتغلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء مجه ربّه الأعلى ولسَمْفَي الله بسم الله الرحمن الرحيم ضلّحه والليل إذا سجّى ما وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَّ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ولسَفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَرُّ اللَّهِ أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَأَمَّا الله اللَّهُ فَهَدَى وَمَجِدَكَ عَائِلًا فَأُوْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ومضعنا عنك مزرك الذي أنقى الله ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العشر يسرى إنما العشر يسرى فإذا فروا تفصب وإلا ربك فرّوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والضرسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقميم ثم رددناه أسفل سافنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إذ كان على الهدى الأما بالتقوا أرأيت إذ كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينته نصف عام من نصيحة نصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع زبانيا كلا لا تطيعه مسجود مقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن رزقنا في ليلة القدر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 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مغلصين له الدين حنفاء ويقيه الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة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 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاليات لبحا فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحا فأثرن به نطعا فمسضن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا معثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لصبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القالعة ما القالعة وما أدراك ما القالعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الببال كالعهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة الراضية وأما من خفت موازينه فأمه هامية وما أدراك ما هيه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 ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذن لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معدد يحسب أن ماله أخلد كلا لهم ذن في الحضمة وما أدراك ما الحضمة نار الله الموقدة التي تضلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد مددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ضيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأثول الله أكبر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 فرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فبيل للمصلين الذين هم عن صناتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك بنحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيتنا سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحضب في جيدها حبل من مسد الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ahad. Allahus samad. Lem Allah yelid ve lem yuled ve lem Allahu La ilahe illallah. Allahu Allah. والله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا مقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Allah'a ekber La ilahe illallah, Allah Allah'a ekber Allah'a ekber wa lillahi l'hamd Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbi en nas Melik nas إله الناس من شر المسواس الخناس الذي يمسوس في صدور الناس من الفنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المشتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الله لي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مي ذلك الكتاب لا ريب فيه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 وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بحال ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة